بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه النادة الحمد لله وكفاء وصلاة وسلام على أعجاب الذين اصطفاء ثم أما بعد انتهينا في تفسير سورة الفرقان إلى خاتمتها إلى قوله تعالى أولئك يلزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلامة خالدين فيها حسنة مستقرة ومقامة قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاؤكم فقال كذبتم فسوف يكون لزام نقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في اختصر من كلام الحافظ من الكثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات لما ذكر تعالى من اوصاف عباده الممين ما ذكر من الصفات الجميلة والأفعال والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كل أولئك أي المتصفون بهذه الصفات يجزون أي يوم القيامه الغرف وهي الجنة قال أبو جعفر وسعيد بن جبير والضحاك والسدي سميت بذلك لارتفاعها بما صبروا أي على القيام بذلك على القيام بالخصال المذكورة قبل ويلقون فيها أي في الجنة تحيه وسلاما أي يبتظرون فيها بالتحية والإكرام ويلقون فيها التوقير والاحترام فلهم السلام وعليهم السلام فان الملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار وقوله خالبين فيها اي مقيمين لا يطعنون ولا يحولون ولا يموتون ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا وقوله حسنت مستقرا ومقاما أي حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا ثم قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي أي لا يبالي ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيل وقال مجاهد وعمر المشعيب ما يعبأ بكم ربي أي ما يفعل بكم ربي هذا قول آخر ما يعبأ أي لا يبالي أو قل ما يعبأ أي ما يفعل. فقال ابن مسعود، وقال ابن عباس في قوله: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعائكم، يقول لولا إيمانكم. وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين، ولو كان لهم بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين. وقوله فقد كذبتم أيها الكافرون. فسوف يكون لزاما أي فسوف يكون تكذيبكم لزاما لكم يعني مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم في الدنيا والآخرة ويدخل في ذلك يوم بدر كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومجاهد وقتاده وغيرهم وقال الحسن البصري فسوف يكون لزاما اي يوم القيامة ولا منافة بينه هذه الآيات الثلاث التي ختمت بها الصورة اثنتان منهما هما تمام الفقرة التي تتحدث عن صفات عباد الرحمن قد ذكرنا ان هذه الفقرة قسمت الى اربع فقرات تتكلم عن اربع عناصر لصفات عباد الرحمن وتلك الخمس وهي جزاؤهم هذا تكلمت ال الآيات عن بعض خصال الإيمان البراءة من أمهات الكبائر وخصال الكفر الحفاظ على ذلك بالبعد عن اللغوي واللمم ونحو ذلك الحرص على نقل هذه الهداية للاخرين لا سيما الأبناء والثري هذه المحاور الأربعة التي أثنى الله بها على عباده المؤمنين الذين اختصهم بوصف أنهم عباد الرحمن كما ذكرنا قبل ذلك إن من هذه الفقرة من الفقرات من جملة اسمية طويلة جدا وإذا تخلل بين المبتدأ والخبر عدة صفات فهذه الجملة مبتدأها عباد الرحمن وخبرها أولئك, أولئك يجزون الغرف وكل الصفات المذكورة هي صفات للمبتدأ عباد الرحمن الذين يفعلون كذا وكذا وكذا وكذا وكذا ما شأنهم يأتيك الخبر أولئك يجزون الغرف وهذا إنما يكون إذا كانت هذه الصفات من الأهمية بمكان بحيث وكأنها أخذت مكان الخبر لول مرتبة الثانية في الجملة الإثمية بعد المبتدا لا ده هي وضعت بين المبتدا والخبر لأنها متممة للمبتدا أو كأنها من جهة المعنى جزء منه فهؤلاء هم عباد الرحمن تشريفا وتكريما لخصال هذا هو شأنها وإذا كانوا كذلك فما هو خبرهم أنهم يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلام خالدين فيها حصنة مستقرة ومقام. إذا نظرت إلى الآيات التي تتكلم عن الجنة والنار في القرآن وجدت العجب العجاب. ذكرنا قبل ذلك إن هناك معاني من الأهمية بمكان بحيث تحتاج إلى أن تتكرر وما تكرر بنفس اللفظ والصيغة يصيب بالسامه فالقرآن يكرر جدا ذكر الجنة والنار ولكن طار باسهاب وطار باقتضاب وطار باشارة عابره وهذه من المواطن التي لخص فيها اعظم نعيم اهل الجنه بعبارات سريعه تناسب السياق على ما ذكر هذا امر يعني مما امتاز به الاسلام ان المؤمن يعلم ان الدنيا ما هي الا مرحله وان الجزاء بحذافيره يوم القيامه فإذا كان يضطر في الدنيا أن يصبر وغيره لا يصبر ذلك دائما يجي في جزاء أهل الجنة بما صبروا لماذا؟ أن المؤمن يضطر أن يصبر, يصبر عن الحرب الناس ربما قتل بعضهم بعض من أجل شهوة أو مال وهو يصبر ربما أكل هذا مال اليتيم وهو يصبر وربما, وربما يصبر عن الحرام ويصبر على الطاعه ويصبر على ان يبذل ليس فقط ان يكف لا بل يبذل من نفسه وماله وجهده من اجل الاخرين البعض من بعض الديانات المحرفه وكما ذكرنا لانها ليست من عند الخالق فهي تسبح في الخيال اما يقول الواقعيه المفرطه فالواقعيه المفرطه عندهم إنه كما هي حال العلمانية الآن من ملك شيء فهو له ومن استطاع أن يفعل شيء فهو له لا يوجد أخلاقيات لا للكسب ولا للإنفاق ولا إلى غير ذلك الإنسان الذي يمتلك شيء هو ملكه والذي يستطيع أن يصل إلى شهوة فهو حر فيها إلى غير ذلك في المقابل بعض يقول الإفراط في انه يتفانى في خدمة الناس وترك الملذات بلا مقابل وهذا لا يمكن أن تطيقه النفس البشريه ولكن كما أصرنا قبل ذلك القرآن والإسلام والتشريع الإسلامي لأنه من عند الله أولا في الدنيا يقول أنه ما من شهوة خلقت في الإنسان إلا ولها مساغ مباح لقضائه فإذا كان هناك ما هو محرم في شأنها، فهناك ما هو مباح. فليرشد إلى المباح يستعف به عن الحرام. الأمر الثاني إنه إذا ضاقت عليه الأمور، فلم يجد إلا الحرام، أو عاش في زمن انتشر فيه الحرام، أو عاش في زمن تسلط فيه أهل الكفر على أهل الإيمان، أو تسلط فيه أهل الظلم. فإنه يعلم أنه ثم يوم آخر يحاسب فيه ويلقى فيه جزاء كان من تحريف اليهود للتوراه أن فريقا منهم وهم معظمهم حذفوا كل ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر من التوراه وإلى يومنا هذا تكاد تخلو اسفار التوراة, التوراه الخمسة التي في أيديهم ليست فيها ذكر اليوم الآخر المطلق وأما ما نسب إلى أنبياء بعد موسى عليه السلام فأفلتت منهم عبارات يعني, لا تكاد يعني مرت من المحرفين والمبدلين عبارات يسيرة جدا فيها إشارة إلى جزاء يلقاه الصابر وهذا العل أبرص عبارة وردت في كتابهم على لسان أيوب عليه السلام في صبره في محنته وأنه مهما ابتلاه ربه فإنه يصبر رجاء لقائه وهذه تكاد تكون كتاب العهد القديم أصفر التوراه وأصفر جميع الأنبياء بعد موسى كتاب طويل جدا هذه هي الكلمة الوحيدة تقريبا فيه التي فيها إشارة لليوم الآخر وأولى النصارى هذا الكتاب المبدل على حاله ليس في إشارة اليوم الآخر مع انه مما يروى عندهم في أناجيلهم مناظرات بين عيسى عليه السلام وبين اليهود في امر إثبات اليوم الآخر وهذا يرد على زعمهم زعم النصارى خاصة أن العهد القديم والعهد الجديد كلاهما غير محرف نقول لهم أين ذكر القيامة في العهد القديم الذي ورثتموه أنتم وعندكم في الأناجيل مناظرات بين عيسى عليه السلام وبين اليهود في أنه يبكتهم على أنهم كفروا بالقيامه فصار النصارى مما يخالفون فيه اليهود أنهم يؤمنون باليوم الآخر ولكن لأن بولس بعد رفع عيسى عليه السلام سيطر على هذه الديانه واراد أن يجعلها ديانه ترضي الجميع ترضي اليهود وترضي الوثنيين وترضي البقيه الباقيه من اتباع عيسى عليه السلام فقد أوحى إلى كتاب الاناجيل والاناجيل المعتمده لدى النصارى انجيل الاربعه كلها مكتوبه بوصايه بولس لكي يحذف تفاصيل الإيمان باليوم الآخر من الأنجيل ويبقى فيها الإشارة فقط إلى أن هناك ملكوت الرب يوم القيامة وهناك الجحيم دون ذكر تفاصيل ما يكون هنا من عذاب أو ما يكون هنا من نعيم وصار المفسرون عندهم إلى يومنا هذا على أن العذاب في النار والنعيم في الجنة معنوي ليس حس ثم يستنكرون يعني مما يذكرونه من العيب على الإسلام إن كيف يكون في الجنة نساء وكيف يكون فيها انهار وفيها طعام وفيها شراب وسبحان اللهم يرون أن الله قادر على أن يتخذ ولدا قلت لهم كيف تنسبون الى الله صاحبة ولا ولدا يكوننا على كل شيء قدير لا لا يقدر على النقص لا يوصف النقص والذنب نقول هل يقدر لا أن يكون ناقصا والعاذ بالله والحاجة إلى الولد والزوجة أو الولد أو اتخاذ نسب بين الـ الـ الإله والإنسان أو التجسد في إنسان كل هذا من النقص فلا يجاب عنه بالقدرة لا يقال إذا قيل لهم كيف ذلك لا يقولون كيئة أن الله يقدر عليه لكن في المقابل لا ندري ما هو الدليل العقلي أو الشرعي أو الطبعي أو الفطري الذي يجعل ان هناك يستنكر أن الذي خلق نعيم الدنيا أن يخلق مثله في الآخر وما هو الإشكال في ذلك لا يوجد أدنى إشكال بل إذا نظرت الذين تربوا على أن هناك جنة ونار وأنهم يدخلون الجنة فينعمون فيها بما صبروا صبروا بالفعل بينما هم كان الانحراف يوجد في كل بيئة في كل مجتمع ولكن النسبة تتفاوت تفاوتا ضخما كبيرا بل إن مجتمعاتهم ككل بالجملة كفرت ب. تشريعاتهم وتحللت من كل ما يمكن أن يحرموه عليهم لأنهم لا يجدون عن ذلك عوضا ونفوسهم تأبى إلا أن تنل هذه الشهوات ومع هذا أيضا كما أفلت من محرف التوراه نص وحيد جاء فيه ذكر القيامة فقد أفلت الأنجيل مليئة ذكر القيامة ولكن دون تفاصيل ولكن أفلت أيضا منهم نص فيه ذكر التفاصيل وهو منسوب لعيسى عليه السلام أنه يقول من ترك شيئا لاجل اسمي أبا أو ابنا أو زوجة أو شيئا من ذلك عوض به أضعافا في ملكوت الرب فعلم ان الذي يترك أي شيء يلقى وليس مجرد أنه هو نعيم معنى معنوي كما يقولون فهذه أفلتت منهم ومع هذا فمن الذي قال ان نعيم الجنة نعيما حسيا فقط بل ان دائما ما يذكر في الجنة النعيم المعنوي من التحية والسلام ونحو ذلك وأعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم أعظم نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم فكانت الجنة بفضل من الله ورحمه جامعة لكل أنواع النعيم وكل أنواع الملذات بحيث أنه من تأمل فيها ومن تدبر أعانه ذلك على الصبر عن كل ما يعرض له إن كان هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى عليه وعوضا له على الصبر عن كل ما يجده وما يمكن أن يجده من ظلم أو مشقة أو من استعلاء أهل الباطل أو نحو ذلك فهذا يعني شيء رئيسي في النظام التربوي في الإسلام العقاب والثواب الأخروي بالإضافة إلى العقاب والثواب الدنيوي وهو أيضا نوعين نوع منه قدر أن يهدد العباد بأن المعاصي ومبارزة الله بالمعاصي يكون يبتلوا بسببها بأنواع من البلاء الكوني من رياح أو اعاصير أو زلازل أو براكين أو غير ذلك مما يرسل الله تبارك تعالى على عباده وبالإضافة إلى الحدود التي شرعها الله تبارك تعالى يطبقها الحاكم المسلم زجرا لمن يجاهرون بمعاصي معينة في المجاهرة بها إخلال بنظام المجتمع وتعريض امنه للاضطراب حينما يجاهر الناس بهذه المعاصي وتساهلون بها فيمهار الأساس الذي يقوم عليه المجتمع المسلم الذي يقوم على جعل المعروف معروفا والمنكر منكرا فذلك هنا كما في مواطن كثيرة من القرآن بعد الترغيب في هذه الأفعال الحسنة جاء بأن من صبر عليها لأن فيها مشقة انه يعرض عن الجاهلين إنه هذه صبر على أذى من الناس انه يبيت سجدا وقياماً صبر على شيء على خلفها والنفس إنه إلى غير ذلك وهذا كله فإذا صبر كان له هذا الجزاء العظيم عند الله تبارك وتعالى. وبذلك ختمت هذه الفقرة التي تتحدث عن صفات عباد الرحمن وبقيت آية هي خاتمة الصورة هي فقرة مستقلة بذاتها وهي إذا ذكرت أول الصورة ثم ذكرت خاتمتها علمت موضوعها وما كان فيها تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا هذا هو عنوان الصورة تنوعت الصورة وتفننت في مجادلة المشركين وعرض آرائهم والرد عليها وتهديدهم وتخويفهم بأنواع العذاب إلى غير ذلك مما تفننت فيه الصورة ثم كان الختام قل وأن القرآن كل خطاب من الله للرسول صلى الله عليه وسلم لكي يبلغه إلى الخلق ولكن يبتدا بعض العبارات بالأمر قل تنبيها على ان هذا أمر خطير وعلى أن المخاطب به هؤلاء القوم أن هذا مما يحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يرقده على مسامعهم كثيرا قل ما يعبأ بكم ربي لولا لا دعائكم فقد كذبتم فسوف يكون لزام وصبقت الإشارة إلى حسن توظيف الضمائر وحسن توظيف الألفاظ العامة إلى غير ذلك وهذه الآية فيها شيء من هذا قل ما يعبأ بكم ربي الخطاب موجه للمشركين بغير نزاع ولكن لولا لا دعاؤكم لمن الخطاب هنا فإذا قلت أن الصيق يقتضي أن يكون المخاطب واحدا وهم المشركون فيكون قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم يحتمل أمور أيضاً لولا دعاء المشركين وسيكون يحتمل أمور لولا أنكم ما تتضرعون لله إذا أصابكم ضر وإذا أصابكم بأس فمع شرككم وكفركم فما بقي عندكم من دعاء الله تبارك وتعالى حفظكم به في الدنيا ولكن سيكون العذاب لكم لذاما في الآخرة لأن الله تبارك وتعالى لم يجعل الدنيا هي ضر الجزاء نعم بيكون فيها جزء من الجزاء ولكنها هي ضر العمل وضر الامتحان وضر الابتلاء فالله تبارك وتعالى لا يعبأ بهم ولا بكفرهم ولا بعنادهم ومع ذلك يمهلهم لماذا؟ لأن الدنيا ليست هي ضر الجزاء الكامل فلولا ثم انهم عندهم شيء اذا تعرضوا لكرم الكريم اكرمهم ماذا عندهم سؤال الله تبارك وتعالى وانهم اذا اصابهم الضر دعوا الله تبارك وتعالى قد يقال كلمه دعاء هنا مطلقه لكي تحتمل معان هذا احدها المعنى الثاني قل ما يعبؤ بكم ربي ومن أقوالكم وإعراضكم إلى غير ذلك ولكنه لا يعجل لكم العقوبة إمهالا لكم لأن الرسول يدعوكم لولا دعاؤكم أي لولا الدعوة التي يمارسها الرسول معكم لعجل لكم العذاب، ولكن ترك هذا إمهالا ومبالغة في إقامة الحج والإعذار من أنه سيترك هذا العناد وهذا الاستكبار وهذا الطعن إلى غير ذلك طالما وجد من يدعوكم فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالداعي يعلي منزلته وشانه ومن رحمته بهؤلاء لمن شاء منه لمن شاء له الهدايه فيقيم عليه الحجه البالغه فيهديه ولمن اصر فيكون هذا من باب اقامه الحجه عليه وقيل بل ها هنا من الذي يدعو الله دعاء عباده يستحق معه الرحمه هم المؤمنون فقيل ان المخاطب هنا في كلمه يعبئ بكم المشركون وفي دعائكم المؤمنون ويكون تقدير الكلام قل ما يعبئ بكم ربي أيها المشركون لولا دعائكم أيها المؤمنون لحل بالأرض العذاب وهذا وجه وإن كان لكثره تقدير فيه قد يكون مرجوح والمعنان الأولان أقرب والله تعالى أعلم وعلى أي فهذه الآية كانت انسب ختام لصورة. تجادل المشركين وترد شبهاتهم وتؤازر النبي صلى الله عليه وسلم وتأمره بالصبر عليهم وأن يجاهدهم بالقرآن جهادا كبيرا وأن يجاهدهم بصبره جهادا كبيرا وتبشره بأنه سيخرج الله على يديه عباد الرحمن الذين يصبرون معه والذين يجزون الجنه والدرجات العلا معه بفضل الله وبرحمته وبهذا يعني كان هذا بعض ما يسر الله تبارك وتعالى من مظاهر الاعجاز اللغوي والاخباري والتشريعي والعلمي في هذه الصورة المباركة وعلنا في الليله القادمه ان شاء الله تبارك تعالى أن نعد فنمر على أبرز النقاط التي ذكرناها طوال هذا الشهر المبارك نسأل الله تبارك تعالى أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن وأخذ قولي هذا